دمعت عيون الكون عند رحيلكم وكوى الفؤاد لهيب البعد والألمي وعدا علينا أن نسير سبيلكم وندك جسد البغي والظلمي دمعت عيون الكون عند رحيلكم وَكَوَى الْفُؤَادُ لَهِيبَ الْبُعدِ وَالْأَلَمِي وَعَدًا عَلَيْنَا أَنْ نَسِيرَ سَبِيلَكُمْ وَنَدُكُّ جَسَدَ الْبَغْهِ وَالْظُلْمِ فَهُنَاكَ هُنَاكَ مَا لْقَاكُمْ بِقُرْبِ الْهَادِ نَلْقَاكُمْ تَسِيرُ خُطَانَ لِخُطَاكُمْ بِرُوحِ الْجِدِ وَالْعَزْمِ تسير خطان لخطاكم بروح الجد والعزم بروح الجد والعزم دمعت عيون الكون عند رحيلكم وكوى الفؤاد لهيب البعد والألم وعدا علينا أن نسير سبيلكم وندق جسد البغي والظلمي دمعت عيون الكون عند رحيلكم وكوى الفؤاد لهيب البعد والألمي وعدا علينا أن نسير سبيلكم وندك جسد البغي والظلمي يرضى هوانا لسنا من يرضى الوهن نعشق الموتى فداءا لديننا وترب الوطن نعشق الموتى فداءا لديننا وترب الوطن ها ها ها لديننا وترب الوطن دمعت عيون الكون عند رحيلكم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 أن نسير سبيلكم وندق جسد الباغ والظلم نحن عشاق الشهاد نرتدي العز قلاد جهادنا أسمع عبا وبه نعلو للقمم ها ها عيون الكون عند رحيلكم وكوى الفؤاد لهيب البعد والألم علينا جسد وعدا علينا أن نسير سبيلكم وندك جسد البغي والظلم دمعت عيون الكون عند رحيلكم وكوى الفؤاد لهيب البعد والألم وعدا علينا أن نسير سبيلكم وندك جسد البر والظلمين